ولا يملكون ل أ ن ف س ه م برا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا افكن افتريه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا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 ذلك جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر و ي ج ع ل ا ل ق ص و ر ا بل كذبوا ب ا ل س ا ع ة واعتدنا لمن كذب ب ا ل س ا ع ة السعيرا إذا رأتهم من م ك ا ن بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا مقرنين د ع و ا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا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 يوم يرون الملائكه لا بشر يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد م ن ا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا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 موسوعه ا ك ل ن ا ه ت ر ت ي ل ا و ل ا ي ع ت و ن ك ب م ث ل ل إ ا جيناك ب ل ح ق و أ ح س ن ت ف س ي ر ا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 ودمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أ غ ر ق ن ا ه م وجعلناهم للناس آ ي ة واعتدنا للظالمين عذابا أ ل ي م ا وعادا وثمودا و أ ص ح ا ب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أ ر س ل الرياح نشرا بين يدي رحمته و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء طهورا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 وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا مبشرا ونذيرا قل ما أ س أ ل ك م عليه من أ ج ر إ ل ا من شاء يتخذ إ ل ى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا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 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خ ي ف ة لمن أ ر ا د أ ن يذكر أ و أ ر ا د شكورا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 حسنت مستقرا ومقاما قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون ن ز ا م ا